حمدا سبحانك يا منتهى أمل الآملين ويا غاية سؤل السائلين ويا أقصى طلبة الطالبين ويا أعلى رغبة الراغبين سبحانك يا الصالحين سبحانك يا أمان الخائفين يا مجيب دعوة المضطرين يا ذخرا المعدمين يا كنز البال نحن بباب كرمك واقفون ها نحن بباب كرمك واقفون ولنفحات برك متعرضون وبحبك الشديد متصمون وبعروتك الوثقا مستنزكون الهنا إله إن قاد كل شيء لعظمتك إلى هنا هنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحمل عرشك أنك أنت الحي القيوم ونحن ميتون إلى هنا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 الكل مخلوق بإرادتك، الكل مخلوق بإرادتك، حي بقدرتك، ميت بمشيئتك، سبحان المتفرد بالعظمة والكبرياء، سبحان الدائم الذي. 119. أنت الدائم ولا دائم سواك أنت الباقي ولا باقي غيرك إلهنا إلهنا ظل من كذب ما ااده وخاب من كان في غيرك أمله تقدست يا مولانا تقدست يا مولانا عن أن يرجى سواك وتنزهت يا سيدنا ان يستغاث بغيرك أن لا يغتر بك الصديقون 112. ولا ييأس منك المجرمون تعال تعالى ذكرك عن المذكورين 114. وتقدست أسماؤك عن المنسوبين وفشت نعمتك في جميع المخلوقين فلك الحمد على ذلك يا رب العالمين يا ملاذ اللائبين يا معاذ العائبين يا منجي الهالكين Hey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 كم من من دعاك هنا ما حق لمن استعصم بك ان يخمل ولا يليق ولا يليق بمن استجار بعزتك ان يسلم او يهمل انت ربنا انت خالقنا أنت رازقنا موجدنا أنت مجدنا، أنت مجدنا، لا إله لنا غيرك، ولا رب لنا سوى. وتعلم ضعفنا وهواننا لديك وإن كنا في نظر عبادك أقويا وتعلم تخصيرا ولا كربا إلا نفسا ولا دينا إلا قضيتا ولا حق ضائعا إلا أعدا ولا مريضا أو مسحورا أو محسودا إلا شفعته إلا شفعته ولا شردا داخل جسما إلا أخرجته وأبعدته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا والدا إلا حفظته ولا ولدا إلا أصلحته ولا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 احفظنا بالإسلام في صحونا ونومنا وقيامنا وقعودنا وركوعنا وسجودنا واحفظنا بالإسلام في الحياة وعند الممات وعند الحساب واجعل الإسلام نورا لبصائرنا اللهم ارزقنا اليقين نظن بك وثبت رجاءك في قلوبنا وقطع رجاءنا عن من سواك وقطع رجاءنا عن من سواك حتى لا نرجو غيرك ولا نثق إلا بك يا لطيفا لما يشاء ألطف بنا يا رب العالمين اللهم املأ صدورنا غنا بك حتى لا يشغلنا عنك شيء واسدد فقرنا وذبت حجتنا وأذقنا سلسل مغفرتك